قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إلى البحر فأت دعهم فيدعون وجنوده بغوا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قول قال آمنت انه لا اله الا الذي امنت به لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نندي جِئْ كَبِ بَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ قُلْ فَكَآيَة وَإِنَّكَ فِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ